ما رزقناهم من فيقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى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 وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم, وما هم بمؤمنين Allah required 33. cage وَمَا also basundo öt وَمَا k فِي fahra become var kürlam her çiz rural hal ső 10 Оlyan y trucs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 قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا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 صُمٌ بُكْمٌ مُّنْعِمُونَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ Yejgalon acabgam fi adalhim, min al-cuavig, hadar al-maud. Allahu muhitun bil-kafirin. yakadul Kullama azal alhum, meşhur fihı, ve ıda azlam عليهم, qamı. Vəle o şah Allahı ləzab bı semgim, və abı sariim. İnna ya eyyühen nasu arbedوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوهُ لِلَّهِ أَنَدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا, فأتوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرُ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرٌ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ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 وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قل للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقل يَا يا أدم سكن أنت وزوجك الجنة و كلها و كل منها رغدا حيفجت ما ولا تقربها به الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه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 هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوحو بعهدي أوف بعهديكم وإيا يفرهبون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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس وَلَا ولا يقبل منها شفاعة، ولا مِنْهَا منها وَلَا ولا مِنْهَا منها عدل، ولاهم ينصرون.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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تهون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظلل عليكم الغمام وأنزل، وأنزل عليكم المن و السلوى.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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَنَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُو لَنَا رَبَكَ يُخْرِج لَنَا مِنْ مَاتٍ بِتُ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصْلِهَا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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرف ولا تسق الحرف مسلمة اللاشية فيها قال الآل جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل لضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 ثم يُحَرِّفُونَهُ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا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 وذِلْ قُرْبَةَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظهرون عليهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان.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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَالَ اللَّهِ بِغَافِلٍ عَنْ مَا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ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 ولا تجدن لهم أحراص الناس على حياتي ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحيه من العذاب وما هو من العذاب يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريلا ومكلا فإن الله فإن الله عدو الكافرين ولقد أنزل إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فثنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 قلها تبرهانكم إن كنتم صادقين. بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند فَلَهُ فله أجره عند وَلَا ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 ومن يثر به فاولائك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم وانني فضلتكم على العالمين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 وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ بَقَاءِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِ رَأْبِيَّ الْقَائِفِينَ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 قال ومن كثر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وَمَا أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أودى موسى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 قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا, ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا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 وحيث ما كنتم فوالوجهاكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أن له الحق من ربه وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا دَخَلُوا بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظالمين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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فَلَا تخشواهم وخشوني ولأتم من يعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماوات مما إن فأحيا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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم عَلَيْهِمْ هم بخارجين من النار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 وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبِعُ مَا أَزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلَ نتبع مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حر وما عليكم الميت تودم ولحم الخنزير وما أهله وما أهله لغير الله فمن الطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ رَحيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَليلًا أُولَٰئكَ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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه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 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ رِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالاِفهم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج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 ثم أَفِيضُوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم عدو مبين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 فبعث الله النبيين مبشرين ومذيرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما, ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم بستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى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 قل ما أنفقت من خير فلالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله بيهم عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتن أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى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 قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العق وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة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 واتقوا الله واعلموا أن لكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيم ما حدود الله فان خفتم ان لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترتا به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم وَإِذَا طلقتم نساء فبلغن اجلهن فلا تعبولوهن فلا تعبولوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا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 والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواج يترّبصن بأنفسهن، يترّبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلاجنا عليكم فيما فعل في أنفسهن.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 وَقَدْ ثَرَّتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا ثَرَّتُمْ إلَّا إلَّا يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلُوفٌ حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موت ثم أحيأهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون.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 ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هل عسىتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأت سعة من المال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 Allah'tan yararlananlar, Allah'ın kullarıdır. Allah, kimsenin kıyamet gününe gelmesini istemiyor. Allah, kimsenin kıyamet gününe gelmesini istemiyor. Allah, وَلَمَّا بَرَزَ رَسُولُ جَالُوتَ وَجُنُودُهُ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ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 من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلافوا فمنهم ولكن اختلافوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتالوا ولكن الله يفعل ما يريد.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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من الشرق فأت بها فأت بها من المغرب فبُهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل, ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا من لو ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أَصَابَهَا أصابها وابل فأتئكولها ضعفين فإن لم يصبها فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعاب تجري من تحتها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 وما أنفقتم من نفقة أو لذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم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 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَسَنُلْقِيهِ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تُحْسِنُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ يَحْسَمُهُمُ الجاهل أغنياء من التعف في تعريفهم بسيماهم تعريفهم بسيماهم لا يسألون لا وَمَا حفا وما تنفق من خير فإن الله به عليم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 والله لا يحب كل كافر أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتقوا الزكاة واتقوا الزكاة لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي البدء من أمانته وليتق الله ربّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ